Book two Otø? Fa maner! Fa maner! Klke slet. Og g I Bald er klokken? Min fadlak, kam is saa'a? Min fadlak, kam إنها الثانية إنها الثانية كلوكن ار 3 إنها الثالثة إنها الثالثة ار <تصفيق> 4 إنها الرابعة إنها الرابعة ار <تصفيق> 5 إنها الخامسة إنها الخامسة كلاكن ار 6 انها السادسه انها ار 7 إنها السابعه ار Lokken er ni. Innhed tasse. Innhed tasse. Lokken er ti. Innhed tasse. Innhed tasse. Lokken er er Eleve. Lokken er elleve. er elleve. إنها الثانية عشرة. إنها الثانية عشرة. الدقيقة فيها ستون ثانية. الدقيقة فيها ستون ثانية. إن تيمه هار الساعة فيها ستون دقيقة. الساعة فيها ستون دقيقة. اليوم فيه 24 ساعة. اليوم فيه 24 ساعة.